قال الزمخشري ونقله عنه أبو حيان من في قوله من يوم الجمعة بيان لإذا وتفسير له انتهى يعني إذا نودي فهي بيان لإذا الظرفية وتفسير لها والجمعة بضم الجيم والميم قراءة الجمهور وبضم الجيم وتسكين الميم قراءة عبد الله بن الزبير والأعمش وغيرهما وهما لغتان وجمعهما جمع وجمعات قال الفراء يقال الجمعة بإسكان الميم والجمعة بضمها والجمعة بفتح الميم فيكون صفة لليوم أي يجمع الناس وقال ابن عباس نزل القرآن بالتثقيل والتفخيم فقرأوها جمعه يعني بضم الميم وقال الفراء وأبو عبيد والتخفيف أقيس وأحسن مثل غرفة وغرف وطرفه وطرف وحجرة وحجر وفتح الميم لغة بني عقيل وقيل إنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم حكاه القرطبي وغيره، وقال الزمخشري قرأ بهن جميعا، وقال غيره والأول أصح لقول ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر في سبب تسمية هذا اليوم عدة أسباب لا تناقض بين شيء منها، من ذلك ما قاله ابن كثير رحمه الله. إنها مشتقة من الجمع وأهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع ومنها أنه تم فيه خلق جميع الخلائق فإنه اليوم السادس من الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض وفيه خلق آدم يعني جمع خلقه وفيه الحديث عن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا سلمان ما يوم الجمعة قلت الله ورسوله أعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يوم جمع الله فيه أبويكم أو أباكم قال ابن كثير وقد روي عن أبي هريرة من كلامه نحو هذا والله أعلم قال صاحب التتمة والذي يظهر والله تعالى أعلم أن ما حكاه عن أبي هريرة له حكم الرفع كما جاء في الموطا في فضل يوم الجمعة أنه خير يوم تطلع فيه الشمس فيه خلق آدم إلى آخر الحديث وسيأتي إن شاء الله عند بيان فضلها وكان يقال له في الجاهلية يوم العروبة ونقل عن الزجاج والفراء وأبي عبيدة أن العرب العاربة كانت تسمي الأيام هكذا السبت شبار والأحد أول والاثنين أهون والثلاثة جبار والأربعاء دبار والخميس مؤنس والجمعة العروبة وأول من نقل العروبة إلى الجمعة كعب بن لؤي هذا نقل من بذل المجهود شرح أبي داود وقيل أول من سماه بالجمعة كعب بن لؤي وقد كان معروفا بهذا الاسم في أول البعثة كما جاء في سبب أول جمعة صليت بالمدينة قال القرطبي وأول من سماها جمعة للأنصار ونقل عن ابن سيرين قوله جمع أهل المدينة من قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقبل أن تنزل الجمعة وهم الذين سموها الجمعة وذلك أنهم قالوا إن لليهود يوما يجتمعون فيه في كل سبعة أيام يوم وهو السبت وللنصارى يوم مثل ذلك وهو الأحد فتعالوا فلنجتمع حتى نجعل يوما لنتذاكر الله ونصلي فيه ونستذكر أو كما قالوا فقالوا يوم السبت لليهود ويوم الأحد للنصارى فاجعلوه يوم العروبة فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة وهو أبو أمامة رضي الله عنه فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم فسموه يوم الجمعة حين اجتمعوا فذبح لهم اسعد شاتا فتعشوا وتغدوا منها لقلتهم فهذه أول جمعة في الإسلام أما أول جمعة أقامها النبي صلى الله عليه وسلم فهي التي أقامها مقدمه إلى المدينة حين نزل قباء يوم الاثنين ومكث الثلاثاء والأربعاء والخميس وفي صبيحة الجمعة نزل إلى المدينة فأدركته الصلاة في بني سالم بن عوف في بطن واد لهم قد اتخذ القوم في ذلك الموضع مسجدا فجمع بهم صلى الله عليه وسلم وخطب وهو موضع معروف إلى اليوم في بن النجار وقد ساق القرطبي خطبته صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم ثم كانت الجمعة التي تلتها في الإسلام في قرية جوانا بالأحساء اليوم وقد خص الله المسلمين بهذا اليوم وفضله كما قال ابن كثير وغيره لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم إن هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدان الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد هذا لفظ البخاري وفي لفظ لمسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق ذكره ابن كثير من خصائص يوم الجمعة بهذا أيها المستمعون الكرام نأتي على نهاية مطافنا آملاً أن نجتمع معا في لقاء قريب بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته